بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بلقاء ربهم رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كيف كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا وعمروها وَعَمَرُوهَا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ما أَكْثَرَ مما عمروها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 ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وَكَانُوا بِشُرَكَاءٍ كَافِئِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَيْهِ يَتَذَرَّحُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي مَوَاضِعٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَى هَذَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَبْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْرُونَ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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فترين إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا ماء فيحني به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آيات تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولو من في السماوات والأرض كل له قابتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون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 خافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواء بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا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 نُوحِي رَحْمَةً إذا فريق, منهم إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بربهم يشركون مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ فتمتعوا بِمَا تعلمون فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ فهو عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا به يشركون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 فآتِى الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ قَيْرُ الْلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَادَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَتَيْتُم مِنْ الرِّبَى لِيَرْضُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضُوا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 سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين منه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 أنفسهم هذون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشّراتاً وليذيقكم من رحمتي الفلك بأمره ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب بي من يشاء من عباده إذا, إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبِلِسِينَ فَانظُرْ إلَى آثارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَا الْدَلَامُ حِي الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشعبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن انكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين طلبوا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس فيها ذا القران من كل مثل ولئن ذكرتم بايه ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن أن